ريشة نعام على صدر أسد حمزه أبو عمارة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ريشة نعام وبكفه بتار يهد الوثنيين هدى يقوضهم كفرا كفرا كأنه ينتقي ضحاياه أو يسوق خراف العيد رآه أمية ابن خلف فهلع وحرك بعيره بعيدا عنه لكن الخوف حاصره فأسقطه على حافة هاوية الموت. وفجأة يلمح أمية طوق للنجاة حين رأى شريك الأيام الخوالي بمكة فصرخ بأعلى صوته يا عبد عمر يا عبد عمرا لكن شريك الأيام الخوالي مشغول مشغول باجتثاث الطواغيت كلما اجتث طاغية نزع درعه وأمية ينادي يا عبد عمر سمعه عبد الرحمن بن عوف لكنه لم يرد عليه لأنه يناديه باسمه الجاهلي فأدرك المجرم أن الجاهلية لن تسعفه فتذكر الاسم الذي اتفقا عليه بمكة فصاح يا عبد الإله فالتفت ابن عوف فراه واقفا يرتجف بجوار ابنه علي فقال نعم فقدم أمية عرضا بالاستسلام مقابل ثروة قائلا هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك كان ابن عوف الرجل أعمال ناجحا وتاجراً خيره لدينه وأمته ودولته فرآ بعقليته الاقتصادية أن فدية هذا الثري أجدى لدولته من دمه فرمى الدروع التي كانت معه على الأرض وأمسك بيده وبيد ابنه منطلقا بهما نحو جبل يخفيهما ريثما تنتهي المعركة إن فرجت أسارير الطاغوت فراح يتباسط في الحديث ويستضرف نفسه قائلا ما رأيتك اليوم قد أما لكم حاجة في اللبن لم يكن ابن عوف في مزاج لتقبل هذا الثقيل الذي كان متعطشاً للكلام أي كلام يخفف رعبه لذا غير الحديث فقال يا عبد الإله من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره فقال ذاك حمزة عندها اعترف بشيء خلع قلبه فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل ظل أمية يتحدث يثرثر وفجأة دوت صرخة اتسعت لها عينا أمية، ففغر فاه وعجز عن الحركة. دوت صرخة حرا من أعماق الألم، من جراح الماضي، من شمس القيض الحارقة. حين كان أمية يسلخ جسد بلال العاري يسلخه بالسياط والحجارة على الرمضاء ثم يربطه بحبل ويعطيه للمراهقين ليتسلوا بسحبه في الطرقات كل هذا الحقد لمجرد أنه قال لا إله إلا الله شل أمية وابنه وبلال يقبل يهز الأرض يملأ السماء وكأنه يطلق آخر آهات مكة يقبل ابن رباح كالموت يصرخ رأس الكفر أمية ابن خلف لا نجوت إن نجا.